دعوات للغزاء مختصرا اللهم أنت عرضي لي بك أحول وبك أصول وبك أقاتل إذا بر على الأعداء يقرأ هذا الدعاء اللهم ننزل الكتاب ونجري السحاب وهازم الأحساب واهزمهم ما عليهم وكذا يُقرأ وقت الغزاء سيُسلم الجمع ويُولون الجبه بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني إنا فتحنا لك فتحاً بينا لأغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقما وينصرك الله مصر عزيزا مصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إذا خاف من قوم يقرأ هذا الدعاء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شعورهم إذا حضر العدو يقرأ هذا اللهم استر أوراتنا وآمن روعاتنا إذا كان الفتح من الكفار ميسرا يقرعون هذا اللهم لك الحمد كله لا قابض لما بسدت ولا باسد لما قبرت ولا هادي لمن أغللت ولا مطل لمن هديتا ولا مغطي لمن منعتا ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قروتا اللهم بسض لنا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك من عام المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف اللهم أعائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم حبيب إلينا الإيمان وزينهم في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والأصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا الصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفعة الذين يكذبون برسلك ويصبون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق آمين